ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى وَكَمْ مِمَّ لَكِنْ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى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 إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأْتُم مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّهُ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّتُمْ فِي بُطْنِ أُمْمَهَاتِكُمْ فَلَا تُذَكُّ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا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 وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعَرَاءَ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى